او ابناءهم او اخوانهم او عشيرههم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايده بروح من وَاُدْخِلُوهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ عِبَادُ اللَّهِ الاء ان عز بالله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم تبع لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا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 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَا